انذروا ان لم لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى مما يشركون خلق انسانا من نقطه فاذا هو خصيم نبي ولن عام خلقها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 رَبكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَالَّذِيأَنزَلَ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَالسَّمَاءِ يُنَزِّلُ مَاءً فَأَسْقَيْنَا بِهِ يَرْعَىٰ بَنِينَ وَحَرْثًا وَنَخْلًا ذَرَانِبَ طَيِّبَاتٍ وَمِنَالجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض روازي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم مكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا ان ان ربكم قالوا اساطير الاولين يحملون اوزارهم كامله ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا سا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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّورُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَتُظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَالْقَوْلُ سَلَماً مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ إِنْ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا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 ஜன்னோ தீன்லுசிஹமய கதலி கயு ஜிமுத்தீனீன இக்கூ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء نذا اردنا ان نقول له كن فيكون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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُحَاوِلُ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ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 இர்பூ அவலம்பியரவில மொன கம் வஹுமிஷனு எத உவிலுமாஷம சுர்ஜதல் வந்தோன்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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ إِيَّايَ فَرْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ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 ولكن يؤخرهم الى اجل ثم فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف انسنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِ يَنفَعَ لِكِتَابَ إِلَّا إِلَى تَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ نَرْدًا بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَامِلِ عِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعِنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ <تصفيق>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 افا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا يرضى شيئا ولا يستطيعون فلا تضربون الله لمثالا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون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 وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يُغْرِ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 وَجَعَلنا لَكُمُ السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرون أَلَم يَرَوْنَا الطَّيرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنون والله جعل لكم من ضيوفكم سكنوا وجعل لكم من جلادل النعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واولارها واشعارها اثاثا ومتاعا لا حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وَأَنْزَلَ نُقُمَ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ ثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَثَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا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 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقُ ٱلْي إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَى ٱللَّهُ يَوْمَئِذِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْيَمِينَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوهن كافر تتاخذون ايمنكم دخلا بينكم تتاخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من م نه انما يبنوكم الله به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 إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينسد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهم ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 كانت آمنة مطمئنة يتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم البيت وتدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ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 انما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله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 ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون